أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد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 ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أما بعد أحبتي في الله يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنت تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل قل لأولئك الذين يدعون حبي كم يا إخواني في الله مدعو حب الله جل جلاله في هذه الأيام كثير لو سألت أي إنسان مسلم هل تحب الله أقول لك ثورا نعم هل تحب الله نعم كيف حالك مع الله يا شيخ؟ أحب الله ولو جئت إلى حياتي العملية لوجدت أمرا عجبة لوجدت حال مختلف وبعيد عن المقال من أجل ذلك يا أخواني في الله ربنا جل جلاله جعل لنا مقياس حتى تعلم نفسك صادق الآن يا أخواني في الله أنا وأنتو كل واحد منا بده يعرف نفسه صادق بحبه لله لأنه بدون شك أنا وإنتو إذا سألنا أنفسنا هل تحب الله حيكون جواب نعم يا شيخ طيب لكل قول حقيقة فما حقيقة قولنا هذا إيش حقيقة قولي نعم أحب الله شو حقيقة هذا الكلام شو دليل صدق هذا الكلام فالله تعالى جعل لك ميزان ومقياس على أساسه بتشوف نفسك عن تحكي صح ولا عن غلط قال جل جلاله قل لهم يا رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكأن الله تعالى يقول لنا راقب نفسك راقب حياتك راقب يومك وليلك وفعلك وصباحك ومساءك ومعاملاتك ومعاشراتك وظاهرك وباطنك على قدر قربك من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر حبك لله وعلى قدر بعدك من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ضعف حب الله في حياتك كل ما كنت قريب من السنة أنت تحب الله شكلك قريب من السنة أنت تحب الله كلامك قريب من كلام رسول الله أنت تحب الله فكرك قريب من فكر رسول الله أنت تحب الله معاملاتك ومعاشراتك مع زوجتك وأولادك وأمك وأبيك وإخوانك وجيرانك وأصحابك وفي العمل وفي التجارة على قدر قربك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر حبك لله جل جلاله لذلك يا اخواني في الله الحب ليس إدعاء شعر يقول من يدعي حب النبي ولم يفد من حبه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء مستحيل تدعي حب الله وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت مخالف لهم مخالف الكتاب والسنة لذلك يا خواني في الله مقصودنا من هذه المجالس مقصودنا من درس السيرة المباركة يا ابقة pump الله ليس سماع القصص وليس سرد القصص ولكن مقصودنا أن نخرج من هذا المجلس وقد غيرنا شيئا من حياتنا وقد عدنا شيئا فشيئا إلى حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة بعد مرة مجلس بعد مجلس دعاء بعد دعاء تضحية بعد تضحية بذل بعد بذل والله تصبح قريب من حياة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا بدأ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من أول سنة بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفاته شوي شوي حكمة في التشريع حتى صاروا محبوبين عند الله جل جلاله حتى صارت الملائكة تعرفهم أكثر من أهل الأرض حتى صاروا مذكورين عند الملائكة أكثر مما هم مذكورون في الأرض حتى أن الملائكة نزلت بأسمائهم تبشرهم بالجنة نزل جبريل يقول يا محمد السلام الله جل سلاله يقرئ خديجة السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب السلام أنزل سلاما مع أمين وحي السماء إلى من؟ إلى خديجة من خديجة؟ صحبية أم المؤمنين زوج الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام ما السبب؟ لأنها وافقت النبي عليه الصلاة والسلام ويا أخواني في الله هذا الباب مفتوح مع شدة الابتلاءات والفتن اللي عايشين فيها بالألفين فتن عظيمة بلاء شديد القابض على دينك القابض على جمر ولكن الله فتح باب الاتباع بس بدى رجال وبدى نساء صادقين وصادقات مضحين ومضحيات مستعدين أن يتحملوا الابتلاءات ومستعدين أن يتحملوا الفتن اختاروا الآخرة وضعوا نصب أعينهم الآخرة ما غرتهم الدنيا ولا فتن الدنيا والله يصلون نفس الرضا الذي رضي الله تعالى به عن الصحابة الله تعالى قد يرضاه عنك بهذه السنة مع فارق الزمن بينك وبينهم 1436 سنة ولكن الله هو الله الله الذي يرضى عنهم هو الذي يرضى عنك في هذا الزمن فالمسألة مسألة اتباع والمسألة مسألة صدق والمسألة مسألة قرار يا اخواني قرار نأخذ قرار من داخل قلوب اننا نريد تغيير الحياة الى متى بن challenge على هالحياة الى متى حياة روتني من اشرة وعشرين سنة نفس الحياة ما مستعد غير شيء ببيتي ولا مستعد غير شيء بزوجتي وأولادي ولا مستعد غير شيء بحياتي ما كثير دروس بسمع كثير محاضرات وأسمع كثير من الخطب ولكن لا أغير شيء أما الذي يرضى الله جل عنه هو الذي يغير وهو الذي يسمع فيغير فيأخواني في الله نبينا صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى وفاته كل حياته هدانا هدايا لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بدأ النبي عليه الصلاة والسلام كما وصلنا في المرة السابقة في السنوات الأولى في مكة المكرمة اسمها سنوات الدعوة السرية دعوة سرية النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها حكيم ما غرت العاطف ولا حركة العواطف ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها حكيم جدا كان يجمع الصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم ممنوع تظهر دعوالبرة ممنوع تعلج Meowies jutfall ممنون تتكلموا مع أي إنسان كان النبي عليه صلى الله عليه مجموعات يجمعهم مجموعات خباب ابن الأرط رضي الله تعالى عنه قاعد ببات سعيد ابن زيد مين سعيد ابن زيد زوج فاطمة مين فاطمة فاطمة بنت الخطاب مين فاطمة بنت الخطاب أخت مين أخت عمر بن الخطاب بسنوات الدعوة السرية بأول السنوات سيدنا عمر بيسمع الخبر رايحido عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمى خنجره أخذ الخنجر ودى عمر من يقف أمامه ماشي بالعلن في نهار مكة يمشي يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام يقتى طريقه رجل أين تذهب إلى محمد أريد أن أقتله قبل أن تذهب إلى محمد الذهاب إلى أختك فقد صبأت أختك فاطمة بن كارطاب أختي أخت صبأت نعم فيذهب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يغير الطريق تقدير رباني حكمة ربانية يغير الطريق من عند النبي عليه الصلاة والسلام بروح فاطمة يترق الباب يسمع الصوت سعيد بن زيد وخباب بن الأرطب يخافه دعوة سرية في أول أمر طبيعي إنك تخاف الصحابة خافه رسول الله عليه الصلاة والسلام خاف قال أخفت أخفت في الله ولم يخاف أحد وأوذيت في الله ولم يؤذى أحد ولقد مر علي ثلاثون يوما وليس لي ولبلال ما يواري ابط بلال ما يواري ابط بلال ما عندي الشأفة خبز بغطيها باط بلال رب الله عنه ثلاثين يوم فسعيد بن زيدو خباب من رات خافه فاختبأه. فتح سيدنا عمر رضي الله عنه الباب وجد أخت فاطمة تحمل صحيفة صبأتي قالت لا اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم أسلمت لله رب العالمين قال ما هدل قالت أنت نجس الله أكبر أخوها كل حياتها معها قالت أنت نجس كيف نجس دخل عظمة الإيمان دخلت عظمة الإيمان دخلت حلاوة الإيمان في القلب فقطعت كل الروابط لغير الله وجعلت الرابط بينها وبين الناس هي رابطة الدين أنت أخي صحيح من إم وأبي ولكنك أنت على غير ديني فأنت لست أخي أصار أنه يأخذ الصحيفة حتى عندما ضربها بعض الروايات وقعت ونزل منها الدم رق لها فقالت لن تأخذها حتى تقتسل فأنت نجس فذهب واغتسل راح عنده طلب اغتسل وجاء طالب أخذ الصحيفة وقرأها وكان عمر رضي الله تعالى عنه رجل عنده فهم للغة العربية وعنده حكمة وعنده تدبر للكلام قرأها بطلب مش بكبر قرأها بذكر مش بغفلة مش عم يقرأ وهو بمكان آخر كحال كثير من, من الأمة في هذا الزمان إلا من رحم الله فمسك الصحيفة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طهى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خَلَقَ الأرض والسماوات العلا الرحمن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 له الأسماء الحسنى فورا سالت دموع العمر على خديه كم قرأناها وكم سالت دموعنا يا ربي أرزقنا قلوبا خاشع يا ربي. يا ربي لا تجعلنا من الغافلين أعظم مرض أصاب الأمة يا أخواني مرض الغفلة الغفلة عم يقرأ قرآنه غافل عم يذكره غافل عم بصله غافل عم يدعو غافل ساجده غافل يا الله غفلة الله قال وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري فسيدنا عمر ما كان غافل كان منذكر ربه فبكى فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي مبعيد شايفين عمر جاي حمزة والصحابي قالوا نحن نقف يا رسول الله بالنسأل دماء في رسول الله هذا عمر جاي ممد يؤف وج عمر طول بعرض عمر رضي الله عنه عند الهجرة كل الصحابي هاجوا سراً حتى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بين قوسين مش خوفا نفس الجواب اللي جوابنا عنه المرة الماضية اذا واحد سأل شيخ لماذا كانت الدعوة سرية اول امر اليس رسول الله هو رسول الله مؤيد بالمعجزات بالتأييدات الغيبية الجبال تحركت معه الملائكة نزلت معه سبحت الحصى بين اصابعه نبعت الماء بين يديه كلمته الحيوانات لشق القمر بيديه لش الدعوة تكون سرية من شو خيفان ليس الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة منهجن لكل الامة حتى لا يروح النبي عليه الصلاة والسلام ويجو واحد يقول يا شيخ النبي عليه الصلاة والسلام كان معه معجزات فانا كيب بتدعي الى الله لا حتى النبي عليه الصلاة والسلام وضرب وشتم وأهين وسالة الدماء من قدميه الشريفتين حتى تعلم الأمة بدكم تمشوا نهج النبي عليه الصلاة والسلام ستبتلوا كما رسول الله عليه الصلاة والسلام فعمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام سرا عمر وقف في مكة وسط النهار أمام كل الناس يا معشر الناس يا المكة عمر عم بنادي نعم يا عمر من أحب أن ييتم أطفاله وأن يرمل نساءه فليلقني خلف هذا الجبل تفضلوا أنا جاهز أنا مهاجر كانوا عم بقولوا ممنوع الهجرة واللي بده يهاجر يقتل فوقف عمر قال اللي بده يتم ولاده ويرمي النساء ويتفضل أنا خلف الجبل ناطره جريء فالصحابي شايفين عمر جاي فقال حمزة أنا أقف يا رسول الله حمزة حمزة أسد من أسود الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقف أحد بطكو انتظرها عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه لا يقص احد رسول الله عليه الصلاه والسلام اوتي قوه 40 رجل مش بحاجه لاحد والنبي عليه الصلاه والسلام دائما فكر الرحمة يغلب عنده دائما قبل فكر النقمة قبل فكر النقمة يعلمنا اه بدنا ننتقم من عمر بدنا نقتل عمر بدنا نتحدى عمر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال دعوه طرق الباب فتح الباب في دار الأرقم بن أبي الأرقم قام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عمر من مجمع ثوبه أخذوا شد لعنده قال يا عمر أما أنا لك أن تسلم؟ يا عمر أما أنا لك أن تسلم؟ فقال بلى يا رسول الله والله جئت مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتكبير وبالتهليل وبالتعظيم عمر رضي الله تعالى عنه دخل في الإسلام بدأت الآن تتغير وتتبدل الأحوال بدأ الله تعالى يعز الإسلام والمسلمين وكانت تلك الحالة وهذا الإسلام مصداق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام والمسلمين باحد العمرين عمر ابن الخطاب أو عمر ابن هشام وهو ابو جهل فكانت اختيار فكان اختيار الله جل جلاله لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان النبي عليه الصلاه والسلام باخوانه في الدعوه السريه في مراحل الدعوة السرية لا يطلب من الصحابة الكرام أن يواجهوا الناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم قدر الكفر قلنا في الدروس السابقة كانوا يؤتل بعض من أجل ناقة من أجل سباق بالنوق فناقة سبقت ناقة فتنشب حرب بين هالقبيل وهالقبيل أربعين سنة بالله عليكم كيف إذا شافوا واحد أربع الآلهة إذا من أجل ناقة عمله حرب وسال الدماء كيف إذا الواحد يقرب على الآلهة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب شكمة ثلاثة أو أربعة أو خمس سنين باختلاف الروايات النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي ممنوع واجه المشركين وهذا يا إخواني في الله فيه درس لشباب هذه الأمة بيلتزم الواحد بهالأيام أول التزامه بيطلع ما بيخل شيء على الفيسبوك ولا على الواتس ولا كلام بين الناس بدنا نعمل وبدنا نساوي بدنا نقيم وبدنا نحطوا هم الظلم هم الح... من قال انه ما في ظلم مين قال انه هذا مش خطأ وهذا مش خطأ وهذا مش خطأ ولكن احيانا من الحكمة ان ترى وتسكت وتصبر وتدعو النبي عليه الصلاة والسلام بمراحل الدعوة السرية بمكة المكرمة ممنوح احد يحكي ممنوح احد يتكلم سيد أبو ذر رضي الله عنه اتكلمنا عن قصته في المرة الماضية اخبرناكم كيف جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان مش عارف مين النبي عليه الصلاة والسلام وقعد بمكة شاف واحد ضعيف سألوا اين الصابق لانه كان خيه انيس ايله بس تروح مكة تسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم انتبه لانه كلنا محاربينه ام سأل رجل وحسه ضعيف قال له اين الصابق عمل حاله وضده للنبي عليه السلام قال الصابق فجمع عليه أهل مكة ضربوه ثلاثة أيام فيقول فقمت فغسلت دمي وشربت من زمزم بينا في المرة الماضية أنه قال فشربت حتى شفاني الله جل جلاله ثم سمنت من زمزم ثلاثين يوم عم يشرب من زمزم نصح عندما راح بآخر رواية عند النبي عليه الصلاة والسلام وخبروا شو قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت زمزم زمزم طعام وشفاء, سقم طعام وشفاء سقم زمزم لما شرب له إذا تشربها بنية الشفاء بإذن الله الله جل جلاله يجعل فيها شفاء لكل الأمراض والأسقام فسيدنا أبو ذر بعد ثلاثة أيام بعدين بمر عليه ثلاثين يوم بعدين بيكون عم بيطوف بالبيت فبيشوفوا سيدنا علي رضي الله عنه بكون صغير بينا ذلك في المرة السابقة بيشوفه بقول له أنت رجل غريب ومعشر سنين سيدنا علي ولكن صاحب ذكاء وصاحب حكمة وفطانة بقول له أنت رجل غريب من أين قال تعاهدني ألا تخبر أحد قال أعاهدك ألا أخبر أحد قال أريد محمد صلى الله عليه وسلم فصدف عنده ثلاثة أيام سيدنا علي ثم دلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فعندما وصل أبو ذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد إلى ما تدعوه إلى ما تدعوه فقال عليه الصلاة والسلام أدعو أول أمر أول أمر إلى توحيد الله جل جلاله وأن لا تشرك به شيئا وبدأ يكمله الدعوة أول أمر أعظم لبنا أول أصل أول أساس ندعو إليه الناس أن يوحدوا الله جل جلاله وأن لا يشركوا به شيئا لأن يا أخواني في الله إذا امتلأ في القلب حب الله جل جلاله كل ما سواه هي وسهل وإذا كان في القلب غير الله جل جلاله مصيبة قال أحد العارفين القلب بيت الله المقدس القلب بيت الله المقدس إذا دخل فيه غيره تنجس فالأصل إنك أنت تحقق حقيقة التوحيد حقيقه اليقين في القلوب ودائما يا اخواني اول شيء ندعي عليه الله جل ثنا بتقول لي الشيخ اذا رحت عند رفيقي شو بدي ادعي بيسالني احيانا بعض الشباب شيخ عندنا بعض الاخوه بعض الشباب بعض الرفقه بعض الاصحاب بالجامعه ولا بالشغل ولا كذا ابعد عن الدين وبيعملوا الحرام وهذا بيدخن وهذا بيحكي مع فلاني وهذا بارجل وهذا بيسمع اذاني وهذا بي... قل لي الشيخ كيف ادعي لهم فاول شيء بيقولون لو كان عندك صديق بأرقل وبدخل ومصاحب بنت وبيسمع أغاني وكذا وانت قاعد معه ما تقول له هاي حرام ما تبدأ معه هيك أول شي حببه بالله جل جل لأنه يا أخواني في الله إذا عرف الآمر سهلة الأوامر أما إذا ما عرف الآمر ما في في قلب حب الله عز وجل ما في في قلب تعظيم لامر الله عز وجل فالأمر عليه صعب الأمر عليه صعب صعبي بعرف الشيء إنه حرام بس ما قادر أتركه أما بيجي فلان بحبه تيجي فلاني بحبه بيجي مسؤول عليه بحبه بقول له هاي تركه بقول له خلاص أمرك تركناها ليه؟ أنه بحبه فأول أمر تشتغل فيه بالدعوة إلى الله مع كل الناس الله علق القلوب بالله 13 سنة بمكة المكرمة النبي عليه الصلاة والسلام عم بيعلم الصحابة حقيقة التوحيد اليقين. يا أخواني متى فرضت فرض الصيام متى فرض الزكاة متى فرض الجهاد متى نزل أحكام الميراث متى نزل القصاص والحدود كل هيدا الأحكام ما نزلت بالمدينة بعد, بعد 13 سنة تخيلوا يا إخواني الصحابة كانوا عم يشربوا خمر بالمدينة عفوا بمكة عم يشربوا خمر بمكة والله تعالى أنزل فيهم بسورة الفرقان وعباد الرحمن كيف عباد الرحمن عم يشربوا خمر الله تعالى يريد منهم في هذه الحالة أن يتعلقوا بالله بس وعباد الرحمن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 إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما كل هذه الآيات نزلت بالصحابة إنه عم يشربوا خمر ليش يا إخواني في الله حتى تعلم الأمة تدرج في التشريع طبعا ما يفهم هذا كلام واحد زي ما قلنا لكم مرة إنه الشيخ منقول الناس خلاص الآن يشربوا خمر بس تحب الله وقفوا يشرب خمر لا الأحكام اللي نزلت فرائض وممنوعاته نواهي أبدا بس أنت يكون عندك حكمة في الدعوة إلى الله أجمل شيء ألذ شيء أن تدخل إلى قلب انسان حب الله جل جلال والله يا إخواني والله إذا تخلى الحب الله في القلب أي أمر يسهل إذا صار الله عز وجل حبيبنا الحقيقي حقيقة حبك لله عز وجل إذا حققت والله بتصير أنت تفتش على الأوامر يا ربي أشي يرضيك إذا راجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله شفت كيف أي الأعمال أحب إلى الله شو هو العمل اللي بتحب رضنا جل جلاله فلذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أولا حققوا الإيمان فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أدعوك يا توحيد الله عز وجل وأن تشرك به شيئا وأن تفعل كذا وكذا وكذا فأبو ذر رضي الله عنه دخل في الإسلام أول شيء عمله أبو ذر شو هو؟ أول شيء خرج وقال والله لأظهرن وأنطقن بها بين ظهرانيهم مع أنه كانت الدعوة شو؟ كانت الدعوة سرية طلع أبو ذر والنبي عليه السلام مش موافع لهذا الكلام وقف سيدنا أبو ذر بألب مكة وصار يدعو يا بني فلان يا بني فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع عليه أهل مكة وضربوه ضربوه ضربوه حتى كاد أن يغمى عليه جاء سيدنا العباس رضي الله عنه وأبعدهم عنه وقال أما تعلمون أنه من غفار أبو ذر الغفار أما تعلمون أنه من غفار وقوافلكم التجارية تمر من غفار إذا علم أهله أنكم قتلتموه تضعوا عليكم الطريق فتركوه عاد سيدنا أبو ذر عند النبي عليه الصلاة والسلام نام تاني يوم وقف الصبح خرج أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله ضربوه ضربوه ضربوه حتى جاء العباس وأخرجوا مع يديهم في اليوم الثالث حتى غضوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال ارجع إلى غفار ولا ترجع إلي حتى تسمع بخروجه تعملنا أحوال يا أبو ذر تعملنا تعملنا مشاكل على الدكتور يا أخواني في الله طبعا سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه ما الذي دفعه لذلك عاطفة بس ورأيكم يا شباب العاطفي لحالة بتكفي ما بتكفي العاطفي عاطفي بدأ تقرن بشي اسمه ايش ها حكمة وشو كمان اتباع اتباع اتباع, اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. عندي عاطشي قوي وبدأ أعمل وبدأ ساوي وبدأ أتكله وبدأ بس هل هذا أنا جنبي ما بيمشي الحال هذا إخلاص موجود عند الشباب بس أمرين يا أخواني في الله بوصوك للنجاة واحد منهم ما بكفي. اتباع وإخلاص لأن كثير من الأم عندهم إخلاص أنا أعلم أن كثير أو أغلب شباب الأمة والله والله عندهم إخلاص حتى يخون اللعن بشوه صورة المسلمين في العالم أغلبهم عندهم إخلاص ولكن هل عندهم اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يرزقني وإياهم وإياكم جميعا الاتباع لأنه إذا كان في عنا عطي وقيدناها باتباع النبي عليه الصلاة والسلام نصل للرشاد فسيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه بعدما سمع هذا الكلام فالسلام سمعا وطاعة فذهب إلى غفار بس غير لغفار غيرها أول ما وصل إلى غفار فأجد زوجته بثلت قال أنت لست مني شو لقى أنا مرتق أنت لست مني شو, شو, شو سحروك قال لا أنت لست على ديني ما دينك قال ديني الإسلام ما الإسلام كذا وكذا قالت أنا على دينك رايح فكر داعي إلى الله هم داعي إلى الله كيف يا اخواني في الان نسمع دروس كيف كم واحد من الليلة بس يرجع روح بغير شيء ببيته طبعا واحد يقول له مرته الليلة بره البيت بره انت تفتروا <تفترق> علي وانتجي المثبات لعندي بعدها <تفترق> لا يا اخواني بالحكمة الحكمة منيح انه تشوف حرام بزوجتك وتغضب ما بأسر لله مش متل واحد بقول لي انا ما بدي حكيه بالحجاب ليه؟ بعد ما بدي اسحى لا ما بدي اقنعها بس بدعي لها الدعاء ما بيتسحى ببلا حاله بتاخذ موقف اذا ما كوت لغ القميص صعب تدعي بالليل الله يخليها تكبير القميص شو رايكم قلنا قومي كل الأميس الأميس لازم مين كوها الطخه مش منيحه هيك ما بنوع ندعي يا رب كثير ما طبخ منيح بس بالهدايه وبالدين بالحكمه الشرعيه البس المدعي لها طيب ادعي ونقول لها قومي البس الحجاب وانا مرضي عن بلا حجاب وانا مرضي بالاغاني وأنا مراضي بالمسلسلات بالبيت وأنا مراضي البنت البسك وأنا مراضي كذا ترخي من ميله من ميله ب autumn حلقة التعليم وتبين الفضائل وتبين بالمقابل كنت عندك كرجل موقف كنت عندك موقف سيدنا أضو الزر رضي الله تعالى عنده رجع على البيت أسلمت أمه راح عند أبو قال له يا أبي أنت لست مني أنا أبوك أنت لست مني انت لست مني قال أنا أبوك قال أنت لست على ملة على ديني ما دينك ديني الإسلام ما الإسلام كذا وكذا قال أبو أنا على دينك. جاءت أمه نفس الكلام أسلمت أمه أسلم أخوه أسلمت عشرته قال عاد بعد سنة ومعه كل قبيلة غفار وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا ذر الغفار أسلم كل غفار فرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام وقال غفار غفر الله لها غفار غفر الله لها رجل ذو همة يحيي الله به الأمة مي مستعد لكون ذو همة إن شاء الله كل واحد يقول نعم يا شيخ أنا ذو همة ما تستئل بنفسك ما تستئلني بنفسك كل واحد منا عنده تقاد جبارة والله العظيم تزيل الجبال مش كلامي كلام الله عز وجل الله قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لو البشر أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزلوها فشرك من القلوب وبدع من الحياة مش قدرين نزيله واحد شاب بطل يقول أنا بإذن الله صاحب همه بدي أبقى أغير ببيتي بدي أغير بعيلتي بدي أغير بمنطقتي ليش يا إخواني في الله مين اللي أدخل الدعوة إلى لبنان مين اللي نشر الدعوة في العالم مين اللي أدخل السنة إلى لبنان ولا إلى صيدة رجعوا للتاريخ لوره بتلاقوا رجال واحد رجل جاء بسنة ودخل فيها معه إمرأة ساعدته دخل بلش ادع فلان وفلان الان انتم بفضل هؤلاء الدعات انتم ملتزمون وملتحون ومحجبات ومنقبات بس نحن نسينا اللي بداوا بالدعوه الى الله تعالى من سنوات بزمن من الازمه اللي كانت صيضه ما فيهاش رجال بمعنى الرجال لانه الرجل عند الله عز وجل صاحب الدين مش الذكور الذكور كانت مليانه بس الرجل كان كانوا قله والمراه الصالحه كانوا قله واحد رجل مع زوجته مع أفلام بدأ ينتشر حتى الحمد لله الآن الالتزام وبحاجة لأكثر وبحاجة أن يزداد أكثر فأكثر فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مراحل الدعوة السرية وكان النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني في الله يختار النخب يختار النخب بهذه المرحلة ما يختار أي إنسان لازم تكون أنت صاحب حكمة من تختار. طيب أنا أرجع بعدها الدرس ونوات الشيخ قالنا بدنا نبدأ بالدعوة إلى الله بدنا نبدأ نحب الناس للدين مش أي إنسان تختار تختار إنسان صاحب هم وصاحب فكر شوف ينختار النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيناهم في المرة السابقة أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة بدأ مع زوجته خديجة رضي الله عنها ثم أسلم علي رضي الله تعالى عنه ثم أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول ما أسلم أدخل خمسة من المبشرين في الجنة بالإسلام ثم أسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ثم أسلم سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه ثم أسلم بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه ثم أسلم صهيم رضي الله تعالى عنه وهكذا بدأ وهدد المرحلة يا أخواني في الماء مكان لأسلم في هكتار طرف اهل السير شو بيقولوا بيقولوا بالدعوه السريه عدد اللي دخلوا في الإسلام ما يقارب 60 رجل ومره بس 60 رجل ومره ما يقارب 60 رجل ومره بتلك اربع سنوات هذا مش كثير لذلك اختار اختار النخبه عندك بالعيل اختار واحد صح فكر صاحب هم ذكي كريم صاحب اخلاق اختاره لأنه يخواني في, في ناس عندها تقاتم خباي والله ما شيخنا يقولون ابحثوا عن الجواهر حقيقة الجواهر في الأمة في الخمرات النبي عليه الصلاة والسلام قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه والله رجل كان انفضع بالجاهلية بالسيئات وبالمعاصي عندما التزم أبدع في الإسلام كم قتل خالد ابن الواليد رضي الله تعالى عنه من المسلمين قبل الإسلام وكم قتل من المشركين بعد الإسلام كم عمر رضي الله عنه صد عن الإسلام قبل الإسلام وكم نصر الله تعالى به الإسلام بعد إسلام خياركم في الجهلية خياركم في الإسلام إذا فقه فاختار أصحاب النخب أصحاب الكفاءات حتى يدخلوا معك في الإسلام وحتى يلتزنوا بعد هذه المرحلة يا اخواني في الله مرحلة الدعوة السرية اللي كان وقتها 3-4 سنوات كان النبي صلى الله عليه وسلم في الضار الأرقم ممنوع الخروج لعلنة مجموعات مجموعات تطلعوا جمعون النبي وإلى س LakeVR مجموعات مجموعة دعوية مجموعة دعوية مجموعة دعوية ممنوح ح يتكلم بالظلم خباب الامر من الأرض يابل Courtney يجبه للنبي عليه وسلم ضهري عم بيه حرى النبي عليه وسلم بإ하겠습니다 النبي عليه وسلم بقول له إنكم سمية امه عمار بن ياسر تطعن وتستشهد وعمار وياسر يشنق والصحابة الكرام اضطهاد اضطهاد اضطهاد بيطلعوا على شعاب مكة ممنوع حين يتكلم ممنوع الجهاد ممنوع الجهاد كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة هذه المرحلة مرحلة تربية قال علماء هذه المرحلة المكية في الدعوة السرية اسمها مرحلة تربية الرجال رب رسول الله عليه الصلاة والسلام بمرحلة الدعوة السرية ستين رجل امرأة على اكتافهم بني الاسلام لذلك كثير من الشباب يتساءل لماذا لا تتكلم في احداث الامة في اخبار الامة وفي كذا وفي كذا الان يا اخواني في الله مرحلة تربية ما نراهي الان في الامة هو مرحلة تربية طبعا قد يكون شق من الامة وقائمون بالكلام وبالذب عن الأعراض وغير ذلك ولكن الآن الأصل والأساس هو إنشاء جيل من الرجال ومن النساء مربى تربية إيمانية كاملة على يدي ربنا جل جلاله يرسل الفتح الرباني بعد ثلاث سنين أو أربع سنوات بالتربية انتقلنا من مرحلة الدعوة السرية لمرحلة الدعوة الجهرية كيف كان الانتقال؟ نزل قول الله جل جلاله وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ الآن يا رسول الله ثلاثة أربعة سنين ربيت رجال بطريقة سرية الآن ابدأ اصدع بالدعوة بعيلتك إلى الذين يجتهدون في الدعوة إلى الله وقد نسوا عائلاتهم أول أمر رباني للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر الله تعالى رسوله أن يجهر بالدعوة أمره أن يدعو عشيرتها الأقربون أولى بالمعروف توحي الزيارات وجولات وتدعي فلان وأنا يا شيخ شغال بالدعوة بشغلي وبعملي بوظيفتي وعندي خالتي وعندي خالي وعندي عمي وعندي عمتي وعندي جدي وعندي جدتي وعندي خيي وأختي وإمي وأبي بعد الدين ما بكلف نفسه وعند يتكلم معهم أول أمر دعوي وأنذر عشيرتك الأقربين فالنبي عليه السلام قال للصحابة أمرنا أن نجهر بالدعوة خلص مرحل دعوة السرية توقفت خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم ووقف على جبل الصفا جبل الصفا الآن لأنه صار فيه أعماره مع أمار بمكي فتفكروا بعيد عن الكعبة بس جبل الصفا قريب جدا من الكعبة وأهل مكة أغلب وجودهم في الأسواق أمام الكعبة فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا وبدأ يدعو موقع الصعب. 360 صنم حول الكعبة كل القلوب متعلقة بالكعبة عقل قبلي عشائري ممكن يسيلوا دماء سيلوا دماء بس ما حد يقرب على الآلهة بيقف شب يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام بأول حياته بالشباب بالأربعينات بأول أربعينات من أهل مكة من أنسب الناس بمكة بينكر عليهم عبادة سنوات طويلة أباهم أجدادهم وقت في النبي عليه السلام يا الله ما أصعب الدعوة إلى الله والله مرة كنا خارجين بمسجد رغبنا الشيخ الله يزيد الخير إمام المسجد يطلع معنا بالجولة ففدت أنا وياه فدت أنا وياه على أهوي تقول له شيخ تفضل بإسم الله أتكلم فأتكلم. شيخ وخطيب وعالم عمره أكتب من أربعين سنة أخمسة أربعين, أخمسة أربعين. أخمسين سنة ولا مرة أتكلم بالجولة فبس وجoon قال له ش Possess قال لي اقسم بالله الآن حسيت كيف وقف النبي عليه الصلاة والسلام عجبة للصفة وصار يدعي الناس إلي أربعين سنة ثلاثين سنة برسة للناس هلا حسيت فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مش بس سماعا هلا اسمعتوا ان النبي عليه الصلاة والسلام وقف عجبة للصفة بدكم تقولوا بدنا نطلع على الشوارع والأسواق ندعو كما دعى رسول الله عليه الصلاة والسلام حسى تطبؤوا السيرة وقف النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم على جبل الصفاء وبدأ يدعوه نص النهار ظهر الصحة. والعالم منتشر في الأسواق مين اللي عم بناديه مين عند الناس شو هو بعد دعوة سرية ما بيعرفوا انه هيك صادق أمين صادق أمين وقلناكم بس, بس كانوا بديوا يبنوا الكعبة ووصلوا للحجر الأسود وقالوا منطر واحد يجي من هالطريق كلهم سووا أول ما شوفوا شو قالوا أتاكم الصادق الأمين نطقت بها قلوبهم قبل الألسنة لأنهم يعلمون أنه صادق أمين فالصادق الأمين وقف على الجبل عن بنادي يا بني فهر يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني شمس يا بني كذا, يا بني كذا. فاجتمعوا واللي ما أدروا يروح الصادق الامين عم بنادي روح يا فلان انا مش قادر مش فاضي غلام عنده ولا ابنه ولا عليه الصلاه والسلام اني ما قالوا محمد اذهب الى محمد الصادق الأمين شوف شو عم يتكلم شوف شو ماله شو بده اي غرض اي طلب فشوف حكمه النبي عليه الصلاه والسلام ما بدا فورا اول موقف اجتمع الناس اجتمعته قولوا لا إله الا الله تفلحوا هل هيك حكمه شوف شؤاله شو النبي عليه الصلاة والسلام خلي يقروا بالدليل وبالحجة قال لو أخبرتكم أنا محمد صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل ستغير عليكم هل صدقتموني لو أنا جاي خبركم يا أهل مكة يا قريش أنا شفت بعيوني جيش جرار خلف هذا الجبل يدخل على مكة يجتاح البيوت يقتل النساء يصرق الأموال هل صدقتموني فكلهم بلا استثناء نطقوا بكلمة واحدة ما عهدنا عليك كذبا يا محمد صلى الله عليه وسلم قريتم بحجة يعني يعني أنا ما أكذب ما عهدنا عليك كذبا فقال صلى الله عليه وسلم فإني لكم نذير بين يدي عذاب أليم أنا ما جاي أنذركم من جيش ولا جاي أنذركم من عذاب دنيوي إني والله قلبه وروحه وعاطفته تتكلم قبل لسانه لأنه يا إخواني في الله لو النبي عليه الصلاة والسلام عم يتكلم بس بلسانه فالكلام كان ما تأثر فيه ولكن عاطفة النبي عليه الصلاة والسلام وروح النبي عليه الصلاة والسلام وحرقة النبي عليه الصلاة والسلام تتكلم قبل لسانه <تصفيق> إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم ولكن يا أخواني في عن الدين وعن الحق لو شاف الدليل والحجة بعيونه بيتكبر أبو لهب لهو مين بيكون؟ عمو شو قال هو قال, قال أنا معهدت عليك كذبا فشو قال أبو يهب قال تبا لك تبا لك مسبة شتيمة يعني يا أيها الداعي يا من تنهج نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام قد شو تشتم قد تسب بالله عليكم قلوله وين ممكن تنسب إذا لم تطلعوا بالجولات وزيارتوا عن الناس؟ أنتوا عم تصليهم يجوا واحد بسبك؟ خليك تصلي ألف ركعة بالجامع وأطعوا رائع المصحف قد ما عم تختمه وأطع المسابح قد ما عم تذكر والله ما حيجوا واحد يسبك تطلع بجولة شو بيصير معك بسرعة؟ تدددد <تصفحة> يا ما طالعين وثامعين فلان وعلان تشعر هكذا حدث رسول الله عليه الصلاة ومن أقرب الناس إله تبا لك نسب قريشي تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا؟ نحصى الضيون لك يعني؟ قعد بأشغاله وبأعماله حتى تقول لنذير بين يدي عذاب أليم ولكن يا أخواني في الله كل الرسل والأنبياء كانوا هم يدافعون عن أنفسهم ولكن الله جل جلاله تكفل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه هو يدافع عنه يا أيها الرسول بلغ, بلغ, بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس هل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا له وإن من بعده إن الله يدافع عن الذين آمنوا ايش نزل بعد ما قال تبا لك بنفس الشتيما شتمه الله جل جلاله تبت يداء بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب كل مالك لك يا أبو لهب كل مالك يا من تكذب الدعوة يا من تكذب الداعي يا من تقف في وجه الداعي يا من تحارب الدعوة يا من تقف في وجه الدعوة كل مالك لك ومنصبك وكرسيك لن يغني عنك شيء يوم القيامة أعظم وزر يكسبه الإنسان أن يحارب الدعاة إلى الله إياك إياك أن تقف في وجه داعي والله العظيم أنت حاربت وفتحت حربا بينك وبين الله قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدس الصحيح قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الولي هو الصالح التقي الملتز صاحب الدين بالداعي إلى الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فالله تعالى قال ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته كانت له ولزوجته وامرأته حمالة الحطب كانت تؤذي الداعي إلى الله كانت تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتضع على باب بيته وفي طريقه الشوك وحملت مرة حجرة بعد ما نزلت هذه الآية وامرأته حمالة الحطب في جيدها يعني بالرأبتة حبل من مسد من نار من حطب جهنم فسمعت هذه الصورة فقالت رب محمد يهجوني محمد وربه يهجوني عم بسبني هو عم بسبك أنت مين فحملت صخرة وذهبت إلى الكعبة وأرادت أن تضرب هذه الصخرة بالنبي عليه الصلاة والسلام. صحيح بدأ النبي يجهر بالدعوة بس بعده مستضعف ولانها المرحلة بدأ فيها مجاهدة والتضحية والاتلاء فكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس أمام أبو بكر رضي الله عنه بالكعبة فحامل الصخرة وجاي فطلعت شافت أبو بكر قالت يا أبو بكر أين صاحبك شوين صاحبك ويطلع فيه ويطلع فيه يا أبو بكر أين صاحبك يا أبو بكر, بكر أين صاحبك مغربت قالت لئن رأيته لأفدغن رأسه هو وربه يهجوني بعدها رمت الصخرة ومشت فسيدنا بكر مستغرب من منظر كيف مشافك يا رسول الله هي ما رأك قال إن الله قبض بصرها إن الله قبض بصرها السمع والبصر بيد الله جل جلاله روحك وأعضائك وحواسك بيد الله جل جلاله فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة إلى الله وأنذر عشيرتك الأقربين في ليلة شاتية باردة ممطرة لا يخرج منها أحد من البيت مين بنص الليل بتذكر عمه ولا بتذكر أحد أقاربه مين من أي أخوان يكون قاعد عم يأكل بتذكر إلى واحد من الأقارب بعد عن الدين أو أنا وناين يبقون بالليل بدؤنا أفنان بتذكروا بالدين بتذكروا وقعد بالمعصية بتقول له فلان يعني فلان أريبك بالمعاصي لك, لك الله لا يرده الله لا يرده الله كذا ويعمله وجهما بده أوف أوف أوف. النبي عليه الصلاة والسلام بنصر الليل يخرج ويطرق باب بيته في الصحيح يقوم أبو جهل يقسم أنه هذا الطالب طالب حاجة شديدة كل ما يريده أعطيه إياه من محمد ماذا تريد قال كلمة فئت من الليل وليلة شاتية باردة ماطرة طلعت من بيتك يا عم تجري قل لي بدك كلمة بعطيك عشر قل لي شو بدك قال قل لا إله إلا الله شو هالحرقة يا أخباري بالله عليكم هي قصة بس حافظين ومن رددة دائما شو هالحرقة اللي موجودة في القلوب شو هالهم اسأل نفسك أين الهم في حياتك على الأمة ما الهم الذي تحمله أين هم هذيت الناس أين الهم فسيدنا النبي عليه وسلم قال وأبيك عشر كلمات أبو جهل قال وأبيك عشر كلمات قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله قال إلا هذه تعطيك إلا بدك يا إلا هذه فعاد النبي عليه الصلاة والسلام حزين حزين وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يشتهد في الدعوة إلا على أقاربه يا إخواني في اللہ الأقارب والله مسؤول عنهم يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يا صاحب الزوجة والأولاد أنت مسؤول يا أخي الحبيب إن لم تتزوج بعد أنت مسؤول في بيت أمك وأبيك وأخوتك كلنا مسؤولون ما تقول لي الحمد لله أنا عم بيجي عن المسجد عم بيسمع التعليم وعم بيخرج في سبيل الله وعم بيطلع بالزيرات وبالجولات وأهلك كيف وأهلك كيف أقل القليل إذا المشعر سبعين إلى الله أقل القليل قم في الليل وابكي يا ربي أهلي يا ربي أهلي فهذه أول مراحل الدعوة الجهرية أسأل الله جل جلاله يا أخواني في الله أن يرزقني وإياكم نور هذا الكلام المقصود كما بدأنا في الأول أن هذا الكلام أن نعيه أن نفهمه وأن نبدأ مطبقه في حياتنا وأن ننشره ونبلغه للناس فهذه حقيقة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا معه في الجنان كما آمن به ولم نره وأن لا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يدخلنا مدخله إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Thank uh you. -huh.